في الامير ماء من حق المسجد الجاني أتضغل المسجد في الامير نعم سلام عليك. عليكم عليكم السلام وبركاته قلت أمو الله خير أنا نعم نعم نعم فمقصود وقا جامع فالجول يتشعر كسر وقا آمين كسر وقا آمين كي نجد من رمضان كوبة كبيرة يه أفلاس ومتشعر جامعين في مقال هارف جامعين أروسك في مقال كالجمعين جامعين مارا يتون خطورا كيف يتون خطورا ماذا؟ في الدولة أنك أشغل كفالاً مثل من؟ ما تكون نظام فالاً فقط لكن هناك فالاً فالاً فالاً <تصفيق> يشتروني فالاً لكل جم في جوهة أهرادشة أشترون جوهة بوصل Mm. Yani, ni, uh. Ale i sniko. Vonja, letko jim moj mi tremo ieši in vam od Drve od ovog, do dodasiTalk jim priblad. In od se od arros od od Agre Sniko u nas Izli izjelo القران الذي اا تمه مكان يعني معجزه مكان بيصنع صور طاقه من فيزك بدون يكون مثل هذا الموضوع بالضبط مصدومتا في الضوء مصرد في مكانه لا قانوني او ni mai twali ki bad gore mutanai nigan maila nasalai mani ma faun mo uparvan gavni avo ulta hai saamil nafsi to jo hai sud mahal wo hai saal se siratan and it is shown bala upi ميليون دوة ميليون و يعني ما تكون تلتبا خان باسج اللي كانت على سرع المتطابرين شكتا في الليلة جيهت لمخال جانيتنا هذي خاصة من تركيه تدريسة اليوناس لجانيتنا جيناشي دو جانيه هو ود خوابه هل تخونا بس لكن جاري اناس يقاد من المسجد الجامع ما ما سوق مطري يوم الاثنين يوم الجمعه درس ديت بترك لازم ما نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله مما ومنكم طله الاعمال ان شاء الله يا نعم حالك يا الحمد لله بخير والله بخير كثيره الشغل الله يعافيكم طيب انتوا اهلك الحمد لله كنا بخير الحمد لله وين كنت من يا شيخي لأول مرة منطليها عندي في المجلس بيه؟ لأنه المصلى اللي عنا قائمين عليها في البداء ببعض الله بعض إخواننا رأى إحنا نطلي في المجلس لو كانت عيد المصلى شوية جمعنا الحمد لله من الناس يعني من طب الله يا شيخي عداد طيب وكانت الخصفة في التوحيد ما كان سؤالي الله أزاك الخير يعني تركنا للمصلى وانقام عليه الرجل من أهل الزدع ومعادل أهل السنة والثلاثين وصفة خاصة في, في مجلنا يا يعني مداد حمالين بعض الشرحة من بعض هل هذا جائد؟ والله هذا يعني لا أستطيع أن يكون جاعد أو مرزاعد لأنه الواقع في المستداء هو الذي يستطيع أن يحس بلوازنها وجوانمها ويقدر الأمر حتى تخضيره أنا بشوف أنه يجب أن تسبقوا أهل الجبعة إلى إحياء الثمان ومشتروني أنه يكون صلاةكم في ذلك المسلح الذي يسوطر عليه أهل الجبعة وأهل التعصب المذهب ورحي بارك. لكن ده بأس أن يمهد لمثل جديد يقوم عليه إخوامنا السلفيون في بعض الدروش التي تقام في النسج الذي أنت تأم فيه هو كل بهذه النية باب التنهوز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 وطعب كان يصليها أبدا على كل حال يجب أن تبع نصف عينيك أن العبارة التي يقولها البعض لفوا ويثبتها بعض آخر عملا أرى وهي الغاية بر وشيرة هذه ليست قائد فريا ولياري فينبغي أن النظر عن بعض الوسائل التي تعتبر غير سرعية نظرا بعد المسلة عن الناس هذا ليس عذرا لأن الناس اليوم يتادوا على الأمور الصهلة ومع ذي يهتموا بالأمور الطعبة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 فأيضا تفكروا بما يأتي إن شاء الله من الأيام الله. أن تختاروا مكانا يكون خارج البلد أين عبدالك الله فيه يا شيخي الله الله يبارك فيك هل من حالي أخرى؟ أنا الله يا شيخي أعبد النقص فالله حاجات يا شيخي أعبد حاجة في النقص نعم من مرتاق والله يا شيخي والله يبارك فيه فالهبارك الله فيه نعم ونحن صحيح يعني يمكن من سنة تقريبا وذكرتك في الآخر زيارت مع أخونا أبو أحمد وبعض إخواننا على أساس أنك تزورنا وعطنا إنك إن الله زيارتنا إن شاء الله لكن احنا يا شيخي بتنزورك في أحد إخواننا في تابوه كان يعني يمشي مع بعضنا تصوص والسادة والله جاء الحمد لله فهو كذلك في شب شديد في دائما تسمع لنا في ذلك نعم فهو حاب يزورك كان إذا بتتكرم عليه على كلها السفر بعد يوم يومين آه آه بعد المغرب بعد حضرتك من شوقي وجدنا نفسنا مقاعد لمصره هنا ده كنت تفضل الله يبارك الله أحرى. الله الله يسلمك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا <تصفيق> جماعه اسامي ما يمد في جنات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 فممليه من ليه الخريج ناغذنه خاشتها المصلّى العيد فدوث مليهنا مش لمن كانت يعني جميع جوات رسالن جميع جميع جمعات رسالن لكن مصلّى العيد في ممليه الخريج يعني جوة الشهر ممليه نيوان موقف رد وان سب ان دفاع ونا سوريا اصابت سب ودي ما كيف ادير تطبيع مع مناطق و في جلساتهم اكون بن احياء الخدمه اللي نيتنا كان يعني ما تقصد يبدو يبدو مثلا يا طول الله تقبل تاديب الرساله اطلب بعض التفسيرات يا بسطه او انت تقول لي صارت مبارد مئات في قرامبور اه ماشي يعني مميّة فهو كيسن كان من جمسكا مواجعين من الصوف أتحالي مميّة الصوف خصاص صلى الله عليه وسائل خصاص كل كم شرين أعرضي كم تيشان الصوف وكم يتوضي بصورة قال اتقوا الله اتقوا الله بالصوفه لا بدكم يامن اي ما فكرتوا ورني نباهت السلفيين اه ينتفردوا قاموا صلوا قاموا صلوا قاموا الله قولوا يا اخواني جميعا نتاكام برسنة أكام برسمن لك كل الترتيكري نصلى كتريتا أكاثرة أكاثرة أكاثرة أشل نعرف اشتو أقاضى ذوت من تركية الحمد لله نصال جاني مهالك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 في كل من في كل في كل في كل في كل من يوم يميز مصطفئي في الأسفل إن شاء الله أمام في أمام الوشحة في سنة ثنة في ونهو صلى الله عليه وسلم في جهه بيرام نهال نغالتي اي اي يان اي اي يان جنثال يان تريد مستن من من دوله وك يا بيكم انا بقى بشيره انشاء اعداد المباني السلطه والجوده على كنا نقول دي سوشيال جاب كان يعني في مشاكل <تصفيق> وراهم يعني echi na tavzan fa zinah kaban la kin sunta ne ko shari'a ki ka ba amana duki zin la sai ne ya safe ga meri ba ba amana musulunta riba ko ka hazu lakin الظلم في أي شيء مثل بالإطاعات كيامير صلى الله عليه وسلم جوته في أرسل ضلغت شب ومن يعطي الله ورسوله فظل ضلالة مبينة نكشت يعني نير من بيت إنساني كل هاتير جنى Uh, azabit ta. Nekak što njegovim shariati. Shumra dhisa djunahat, talzhen shariati, ki ja ka me ljud, ja se ka me ljud, me gurd, ja se ka me rah, me shkat, pa se njegovit. Mm. Uh, Disha sana, ukain si jan, شوني جناي كيف بقع فوزك ترى مثلا اه محاول الكرم يعني رغبه مفاقد جهنربه شويه عذاب الدنيا خاياه يس صور نعم الانسان المقصود ااا وكان جيكا فام بيامي صلى الله عليه وسلم وطاقة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومفرسه. نعم علي. هلو السلام علي. نعم نعم فتظى منا ولم تنسى نعم اللهم أمين إن شاء الله منا جميعا ماذا عندكم؟ أنا أعيد على حضراتكم تقبل الله منا ومنكم صارح الأعمال إن شاء الله يتقبل منا ومنكم كذلك هذه واردة أم لا؟ نعم؟ هذه الصحية واردة لا؟, لا. لا هذا داخل في الأدوية نعم لكن ابعد عن ابعد عن قولك والعامة أنتم بخير نعم نعم طيب ليه سؤالا قدر فيه طبعا مصري في مصر فقبلنا انا في الاردن بعدنا بيوم وفيه رجل جاء من مصر فافتر مع الاردن فما حكمه بحكم الاسلام كم يوم صام صام جهتم جهتم ثمانية يوم يعني ان يقضي يوما هو ان كان 29 لا بأي لا يصوم لا يصوم نعم نعم سؤال اخر طبعك الله يمير زميل بيعمل مؤذن في المسجد ايوه وهذا يعني حضوره في المسجد خريطي التالي اوه لا يعتني بالحضور ولا يعتني بالنظافة هل انا يعني اذا لم ارفع عمره الى المسجدين هل انا يعني شريكه في الاسم سعدم حضوره من تعني بالمشؤولين تعني بالمدير الأوقاف وأنت ما عملك ما وظيفتك ما مشؤوليتك إمام المسجد إمام المسجد نعم الذي تعنيه ما وظيفته مؤذن وخالد أيضا أولا يقوم بوظيفته لا يقوم نعم. وله راتب وله راتب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 طبعا دوت مينال ايضا في التشريع ديو تصدي عبادات فيها ليه وقت ااا شمس صالح مثلا محدود المحدود الأول والاخر الأول اول ولا اخر شفهي بهذه هي 25 في ثلاث نكه بن انساني في طول كتاب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 لا هم الآن كلّا في الجامعات ما أنت والله تعالى ها أنونا الأسوال الجرسيين يبحثون عنك الشيخ عجيب إيه وفا لأنه هذا هذا يبحثون عن الجعوة فيه ورسا إيه وأنه هو جراتنا في أرضاك في أرضاك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 يتدر الأمر من السماء إلى الله ايه كي إبادت كي وقت صارد انكم كي إنسان كمتبن إبادتهم كقدر نتنونك ميدان كتر وقت إلا Menni uđut di uđa Khafi'et Khaob waqti Khor shuhat khaomi faqti Aka harruwa Khor tivin hatir khaomi faqti Iyan adbans kashku Afal musanai Ja, khafi'et Vashri bairahni Aka waqti Masih li'in طولها 2 متر و 3 متر. ديفر ده ديت فقط. اا شوفوا اشتقوا في ادريتش جوره 7 9 9 9، شوفوا دي ان فاجلص. اي تشينكول كده دوت ممكن يساعدك طول جيدا صارت جزءا الحج أسئل معلومات ومن فرضت لهم الحج فلا رفها ولا فكورة ولا جدارة الحج وقفان في دماغه صلى الله عليه وسلم الحج عرفت أي شيء لما باع حج من رمزانه باعه القبول من رمزان القبول سهل أعيش جمبا حج يا دي تني عرفت دي تني بيران لك ما الحج عرفت والتحق في النهارات حج والناس راجعت حج يعني يعني فبهدت كانت حج كان آرد الدكتور ايش اه اها حاج حاج اا ومن هو هاد في كل مرة كذا الشيء سواء الوقت مبانطلوق. لكن هاد يصفات كثير هو مصطل نماذج في الوقت منصفال على طول دوره دائما كانت لكن هذ سنوه سمدان في الويت من المصر ويت انتجر سيخ كل الويت خاصت لكن نموه مخصوص رمضان سستو رمضان ايسي متفال أي و ايسي متدين رمضان دمي دمي نيو انقام رمضاني نظراها تقلول هاي قاموار رمضان تيطر رمضان تيطر أشخي نصاب قص هاي قرأيش نكاكا فا... منوه رمضان نشيخات كبركية نمتش نفال نمو تيطر نموه نمو تيطر تشتفش دهت نمار قائلا ساي عبادتي فا وقت mukash mumkin gosti da sabul u taban yev super inka javob qayti ibodat kur samer nevash kit fayda shun yani masela ibiniki ibodat muteni hajat asoran e što je da orpan će voditi se tako rata na ta aj mi mi mi mi mi mi mi نقصكم أما كان جساسن ردم ردمت حديث شكرا ن شكرا اسمها بت memberليم وurai تخي benim وهي كتاب السايب غري mouth писent dengan Bunu sonras التي بردر credit yangapping im resides dit ıyor es Uh and John miskrivo هjejane Faren Tiha'h-hajih ei kampadn ruhid var hei 一 kampadn ruhid Oh психdam Multi BACKGADN dragike 해야 M$RANẫ And itupats Säl爸板 G prés sia na Ves quoi jiwa vams i mirams Kukャ libert Vesnice Je Restaurant Toko As-a آية المرافق في خلال نعم السلام السلام ورحمة الله أصبحت نعم السلام. الحمد لله بخير شكرا لكم الله للسؤال ربا أصبح الأشخاص أصبح أول أيام رمضان أو أصبح نبت الله أصبح أول أيام رمضان أصبح ماذا؟ اول يوم من ايام رمضان ولا يعلم انه اول ايام رمضان ايه الله يديك بعد ما ما رمضان ولا قبل الطيار بيخف انه فيها في لي طوار لكن ولا يعلم انه اول يوم رمضان طيب شو صار معه بالتفصيل يعني اول رمضان ام بعد ما كان اكيد كان اول ايام رمضان وهذا ما دام اسال اريد ان يقضي يوم اخر اما لو ما اكلت الله يكرمك الله يحفظك اي اي يوم شي فرهمان في الاسلام في الاسلام لازم يكون لازم انت انسان bu da ma farnati nefisaj zemliju zemliju gledu gledu gledu gledu gledu gledu gledu sallallahu sallam Fani hadith ila buddh akliminiya al-ulimau varohetul anbiya alimi ima فالذوط فالقفول فيها ميزاة في أكي برش كش مديد أقافان المنافق أقافان آيات المنافق ذو مديد فيها أديهة ما, ما من أديهة ما إلم ما إلم يعني في سايد سايدت قايتو في رحمه صلى الله عليه وسلم ومثميديت ممن؟ مثميديت إلا مكاريف مكتب وإلم إسترح حديثة في رحمه صلى الله عليه وسلم فتا فول مثميديت إلا مكتب في رحمه صلى الله علم الحديث ومراف علم الحديث فجل نسيبن هو الهولتوم أجل أي حديث كآلج ما تكتب في الثلال الصحيح يعني نتفرضو من يؤوذ الجريد في أكينا برس ميبسوك تقول تتغميني خالفان آيات لكن خالفان آيات منها.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 onetos eto pete uto nihai vasu kas tu imasli ard ki cui ceter est est atie الآيات المنافق هكذا في هذا الحديث آيات بصوة الجمع ومن أجل ذلك أوردته هنا وإلا فالحديث صحيح بلغو الإفراج آيته وهو في الكتاب الآخر صحيح الجامع برقم 16 ومروز E na Hvala mi zamiđa. A tači oni nekatunci sva zamiđa, štaf kofolem. Ani živara šalem, kofolem štia. Pa evno kofolem štia? Ja šalem. Paro. Dakem zamiđa nukaj zamiđa. No. The first, the buyer, going, uh, janih, a tači štobaja, koi falim zamiđa, kofojem zamiđa. Tača Ali Lohar, Abhano Sikta, Jameen Sari Barami O, kan dertš, mishkul Jameen Sari Barami Fikorsi, kan dertš, mishkul Jameen Sari Barami Fikorsi, kan dertš, mishkul Jameen Sari Barami O, ya هل يؤثر المطلّة المزلّة؟ هل يؤثر المطلّة في بردوك الشيء ماذا سمسير المطلّة وصل جاني انتي والجماعة في البيرام الجاني نمازك ايه الصحيح جنه لكن اتعلان في الناس لكن افضل شيء ينفع ان الانسان يمشي في طول فتره كان هموم الدنيا اظنوا كجموعه كانوا هموم الدنيا دون استل دغوص بتاع الشطار المصلات بس يا وديتك الله يستر ف فكرته بقى as-salam war rahmatullahi wa barakatuh ursani mundakat yakatatinu in qan yagamin adafat yagamini bilayata naik al-sya'atri jun yu'tiku ah mundira muhal tugi Southeast da jeWhat sev Yup жен je nas faruti bio억je noge, motiv number To je govolno gorezę uzmano to she govolno janu dieクlarske atribuje mu falei ya mu من سور قران من, من جوان ايه اسموه اسمي كل حديث من كل يو ان اعراب كذا اسمه اسم مر قران الذين الا كف حديث اليوم نفهر جامع المدريه يلقي دي جماعه في لغ نير مشهر ان كتب مر الجامع كان يسوع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 عِنَّمَا يَأْكُلُ الْيُؤْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ ما من ثلاثة في بدو بدو يسميه قرار كبدو في السلسان جبل ونجوله فأطمار يأ، فأطمار فالله فأطمار فالله Ono tu neca prestenje. Oh. Ajit. Kabdu dnut, nikom špiha. Njeg 매 LETENji. Ievna adventurous. Njegodr. Ievna shared Iin만 ktut, Iki evida agriOOOO ti, ievnaalan Otis Icin tak n opposite تطمار فهو انبدو وكانت انبدو كالفرام في غناله صلى الله عليه وسلم رغيت في فينا يعني نقفل الأزم أزم قبل الإقامة أنقفالاً لغير جماعة الشيطان يعني الشيطاني مجيوه تون شريع فاصل شنه يجيوه تونه لا يعني في الشيطان إيقار رفورة هل تعني إيقار؟ يعني كبير محاصرة استخدم علينا في الضعام يعني إيقار رفورة إما الغاني اشتر فإنما يأكل الزئب من الرمم الخاسع الزئب <تصفيق> أيته أيته فذكي شيطان لكن كما لكنني نر... في قلبه ASCII اا كل بن هاور تي جو دير ها بن مجو ندش مر الان الان اا استتاب بن ام اكو اهم يعني اكيد اوك كويس اما في كيف مجامع مفصل عليكم ثاني هي مطوعه من tipo 2 بس كم مره رجعنا انتو قلتوا يا فارس ان يعني انتوا را انتوا تجهزوا خالد في النصيري veten taku niin iko hand osko ima sii kenttäpaaranne saaksan varsi muure massari kanvarsi Niki vasil iski kajini, tork, janiš, janiš, ha? E bu, insan, teka, jiski, a mu ješt, njinsan te kajniški, a kaj tork, janiš, njinsan kajsi ya? Sajde složnosti, ačvalim, ačvalim, ačvalim. Djeriči ti muša tmaniya, ki manje, buh et mi yani jih pt Dakvi, je znamномere Mra rekš schuptaxe ka h stopu Radn pitanja bilo Sko рiu za 10x In spurtanja H트 je na��ka Araq tabudu djanja Mra su se za Sper je ei se odobiesen, jestli u Кол находici i dan geschät sr location p horsespe wish her udzielen, 結 Australian Henkil Ugan Division diye akan his подход poddrav tu' meals Inshaallah tukere meals škriv yeani dz screws tavjem Pan ješik cijak kan bark neklgevo, na ceva. Baroje nije because. Alega sagdeja zaeg na bitu hodi wova, berest k Ja, ni kaže ajto. Korčat, ne, ha Hoffijet jem bih dihran movedu ne? Škogajd. Nu kaže이로. A nusimno kaže代 adaj nijin لكن كش ميرة بس لكن ايه سورة جوة يعني تخوشة تتشم يعني يا ابن علمات نفعل كمساعدات في ديني فينا يعني تعييد مع الكفار تصدق الكفار وتولي الكفار اما ان قبول هدينة فينا نرى الناس على هير هير هير فالجائز هير هير مفال جائز ونحن يجب أن يقال عيد الفطر عشت مجيس عشت مجيس أما غيران من مخت عيد الأبهى كفرد e portugul taraf du hai muslimane makan masud chilen ah modern specialist o chince makan ta verami pride mathan nahi to makan asturairam side adal samay der nukad ja فييران من الفنوه اا كلتاكي يؤديني من الفريش بالي اا ركين اا في مقام 60 جست ركين الجسد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 Baha'an Cikulci khaminu, yekhan, trest. Tish, ila nashir-e-shedr. Aish, mamir, meilinu, yasudit trest, barabar. A, albi'a izmektud. Perkštu, perkštu, iedi saninan, iedi tabriš, Tudu i atyyan jahidah. Toh, toh, atyyan jahidah. Lakin maam ier nimaar meni tiraat. insani, hai bina ki. Bina ki livet. Bina ki dhe. Bina ki baha musafir. musafir. Buna ki baha Bilatan biri dakkle jalski felga d sympath vepey. He? ter jer zestaw. ThBraun Diвидan. Segrot iliyaki ślubi. curs CDU Bahtn 아이�zil. maça başlaka sona je? hatasic كمهان تمرون سفينه ها ها انيه تو شغل ها با كل شيء على camino نا كور بار كم طه ما بقول باردا اتيكم الايه ام اكل فيها ربث فلك الدين ايه في تويه شيء ما في توك دين اسمه ايش ما بارتن قول شيخ الدرس فيها حديث قال كانني ايه ايت هذا وساروا الى رب إلى مغخرة من ربكم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 فهي في العرب لا تدع عمل اليوم لغد شمونا سنبونا الصد مثلاً فلنجر فلنجل كعب الواكي نجر في عشر آيات صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجم فقد تضل الضالة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 فاشيط مباهد لتباين أجيلة لتباين أجيلة فتباين أجيلة فتبلا الضالة فلم تصمد الضالة يعني حيواني كاعدة ترهيل ما محوطة أخواني شو محوطة ديت هو في الشمع من عرب من إتجاج من تغذير دائما في الشمع لأن دائما نكيان شكور ضيئ نائج شبانمتا أثنى شبان <تصفيق> دائما نكيان شبانمتا إن شوين إن فول فيول أفول الشوين الفول. الفول الفول الفول الفول. Nizh, nizh, nizh, nizh, nizh. Nizh, nizh, nizh, nizh, A, išt, nizh. Kukha, djama, hanr, tisokh, ulk. Banak ishkan, ki, zanih, izjot, tude, kushadi, kudisa, kudisa, kudisa. Kudisa, kudisa, kudisa, kudisa, adin, jen, yani, یہ سر نکلا ہے و تعالی علیہ الصلوۃ یعنی کہ وہ کہا من ہج لدوال ويمرض المريض يعني cije تشفت نار لكن قادمت ليسه ما سناشي تليجه فالسبب دوهت انسانه ما باقه الليلة فرثنية ما باقه الليلة خينا تشفت بيره بيره ما كانت اشتريده في كل شخصوه نهاره تخطوها عطيه تريد بنيوها اشتريده اشتريده اخيرًا ورتقان نقطه 84 يانش لوكمونت من النوع ديت اللي دي غتتري دي مكاثر كل شيء دي تكاثر طبيعه الانسان فوق حق فوق حق لذلك كنهرت قول الحديد واحيامي و مسعود يعني قول انسان تمر يونسي ده جامش ا مسجد التيره بين مصطاي جامش ا ديرامي هوتر قرص جديديطه مثل 歆 Terje ker islenk on Cami, jer ikanje Niran Cami per egg terikanista anything. Ano aah, white kaken me dir uricast, med shiea lku perkada prayed u ZESSBEN A'Gu Noori. Ano bir yılın 12 ayı var annem senin bütün onun bir yılın 12 ayı var. Bu sistem tamamen dolambaçlı bir şey anlıyor musunuz? Leanko. Senevoton programı adet ne bu idare şey para uluslararası eğitimine denek olmaya. Bu fikir. Dünya tek bir şey sadece yanlış. Onun her müjale زيارة الأحياء للأموات يوم العيد كزيارة الأحياء للأحياء يوم العيد يعني شكورك أشبدت شكورك كنيني سط ما با زيارة غورة ديتنا بيراني كأشتو مبا زيارت شي شي شوك الله يكون السلام وبركاته اهلا وسهلا الله منك امين هذا قدرك وين جاي انت كنت هون هذا الكريم طيب يا يعني نقشت والله يبى بطري adeta mukashkalay ni ba batal asolyo batal e forshib chab akabash alini ya sa'id ya shaliba nemsu كده كده. نشاني قدر قدر اا نموت لنرو افات قدر قدر عدهك يا شيخ يبي خان حالك از بدا تك از بدا تك من الصخور مشارد مهرك يعني تقولك فا نوتي زلتانو اذهب الى سيدي ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي اصل. ثم قال ثم اهول اهول ثم قولوا اهول. ساء يجيء او معاد مكفنين من مسمى فجورهم. معادين مذكورات كول ترجع لي سالجو اكو دولت مصنع كلدوب امي السيده اتهون اولكم ااا لنهايه هذه الحادثه يعني يقعدوا يصلون كور اكاشي الميتشن ندوق اديني طبعا كانت هناك في ميشة المدينة يعني قبه هجرة أدينها فس أمويت مقال إن شابا مرانا إلا شديد في أكاشين مدعوذ أي دشمانت من دورتيني كانت هناك شابا مرانا أشبال يا بس امرأم نكشف أدت... نكشف نكشف فور نهي مخال امرأم لكن في يوم صلى الله عليه وسلم فهي أديد أشكال امرأم لكنه أوجب صلاة العيد على النشاء فكان عليه الصلاة والسلام يأمر النساء أن يخرجن إلى المصلى يوم العيد وكان يأمر حتى المخدرات في خدورهن أي الأبكار من النساء والبنات أن يخرجن يوم العيد إلى المصلى بل زاد على ذلك وأمر الحيض الحيب التي يحرم عليهن الصلاة ولا يجوز بهن الصلاة أمرهن أيضا أن يخرجن إلى المصلة ليحضرن جماعة المسلمين ودعوتهم ولكنهن يعتزلن الصلاة هذه كلها أدلة على أن صلاة اليد فريضة أذا ما عندي ايه ف الشيخ مصطفى بيحكي بعد يوم تقريبا قال لنا في ليات ثلاث الجمعة بتحكي شخص تحكم الإمام طب أي إمام من الأئمة الذين سبقوا يعني قال في هذا فقال الشيخ في الشيخ الكاظم بن تيمور الإمام أحمد فهذاك الرجل انتقد عليه قال الإمام أحمد اللي يقبل هذا الكلام ابن كلام لم يقله الإمام أحمد الإمام أحمد لم يقل يعني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 سوء للسلام شرح بلوغ المرام بلوغ المرام للحافظ بن حجر عسقداني والشرح هو للشيخ إسماعيل اليماني وهو من أئمة المسلمين هم لهتدوا إلى السمّة والكتاب الثاني هو المنطقة من أخبار المصطفى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 لاني عندي بعض الضيوف والسلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هكنان سنغول والادي ثنايا بتقدم فصل لهم كوي سفال درسا في شار गुरुياتي اجنته आई छे Ba arche prezfort mehin Sheríamos bič Rocky bi se onr to se前BE cazime bēc hi vi prez,"hip Stell matā subimop. Reza employers rāpec aqladmin�", mātusi answer Uh, you can cool. hey. ده بنيجي نشوف كتلشوكه فيونشوزه جوصه ا هو كان مور اظن مور اه توسيان دي ا شفتش اقاء من هيت رساها ديرا أكيا بس أشكتو فاهمت غنى صلى الله عليه وسلم أصحاب حضرت عائشة قادة مهين وفالك دمعان فالغان يأمت فالك تو فالك تو ساق فيها أشكتيا بس فيها أشكتيا بس لكن شاب A s'kan muhit Masih adjek s'yabja, s'kan muhit harap s'kan, n'shirt s'kan nuk kan muhit nisu s'yabja cikun ti kaken medvun medvun i Ibrahima, Ismail a.s. A kan lal mamut s'yka mamut s'yka s'yka'yasht ma'ut s'yka'yasht ni لكن قامت في فترة وكتش أصمت صادق صادق فأصان في يوم أفضل وكتش أصدق عيشش صلدي في الحجر فإنه من الكعبة ولولا أن قومتي حديث عهد بالسلط لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه لجعلت بابين مع الأرض إطافان في رميس صلى الله عليه وسلم أردت يعيشه مصحبت في هذا يعني مصاباً زيد مصاباً لا شباً نصلاً نصلاً زيداً كنت ko je inicijator dera sabas ashna nukaš halal nahi hai ki ni pa bani khol eh bega me sar sandh phaisal sab gaye Mekan ti nikešin kan Koliak Ya عائfa Kamheel islam frik O ne? Merova O ne? Akeša merova Akeša merova Akeša merova Ti kuršia kao merova Hr. Ibrahima عليه कि सिर्फ इचार नन हिसाब है और ये तबआ दुबैर दुबैर दुबैर मतोक येनद मतोक कि हाल को नहीं जो को लदा लाते तुम भी islam yasrif iman zanun tun ayana kabri qaban ya la masawat tis uh so, as now, uh ashwid na na la ni sadan twas to go to kafe work gwaliyate. Ko تغيان جاهيدة بطمار لشميع تبالت دوال جوهد هو أس حديث فها حديث يوجد تب حديثك من صهابتك ونسى صلى الله عليه وسلم تبالت دوال جوهد من سوها وصلت فها حديث لم تسمي هديث الدنيا كشي كريت أدين إلا تتكارث <تصفيق> من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صحابة قمية في جميع الله صلى الله عليه وسلم في كتبها لكن كتب هديث هي قمية في جميعك <تصفيق>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 ما حدثتكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لذين يشعون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعضنا بيناهم للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبون ما فكان في فئة فتة أبو هرير القرآن نقطة يصدف جوء من حديث كمية الكتاب من رسول الله من شوء الحديث وهي من قد آية شاهد حديث قال إلا أداي الله مخصص من قلبه دخل الجنمى تكت حديث إن كنت تزوء سيشور بكتشمه بارد جاسم بارد جاسم بارد جاسم فبصاهد أمار أمار نغسط يعني في مجرب اي المصانئ مثال لا اله الا الله ولرجنت تكون حرب ترانجي هي يعني نبا نبا فنب منا في, في شهادت الله في كابا مسايدة من الكنزاد فضان وكان يملكت من المسلمة في في كابا دياءة أشتغنبر فحضرت ابو بصير رضي الله عنه كان لصحابة كانت مسيحة لأن يكون أستر مبالوك متأك نعم السلام عليكم عليكم السلام وسلم الله كل وانت بخير أما هذه فلا أسولها لا أسولها؟ أبدا وماذا نقول في أعيادها؟ الله طاعتكم تقبل الله قيامكم وقيامكم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 وجدته يكفي بكاءاً شريداً فقلت في ذاكى ألي وأمي يا رسول الله بل بأبكاد فقال صلى الله عليه وسلم يا علي ليلة أسر بيه للسماء رئيس نساء من في عذاب الشديد فأنكرت شأنهن لما رئيته من فتة عذاب منا رئيته إن رؤى ريح لك منه ريح لك منه انكب إيدك عنه بارك الله فيك وفيك هذا حديث غير صحيح صبارك الله عشان. وفيك بارك حديث يعني هو رسول صلى الله عليه وسلم حدثنا حديث صحيح آخر هو قال في الصر النار لم أرى بعد هنا ماذا في قائد السلم نعم هنا هذا الحديث يعني قلت لها يعني ممكن أن يكون هذا الحديث يتمند بعض الزوطة تريحها من هذا الحديث وليس بارك الله صبارك الله يا الحديث يروى بين الناس كثير وهو الخير في امتي الى يومي وانا اعلم هذا الحديث ضعيف لكن هناك حديث اخر لا تجال طائفه من امتي لا ادري كيف تكون الحديث هل نعم لا, لا تجال طائفه من امتي غارين الحق لا يضر من خالطهم حتى تقوم الساعه مبادرون الى الحق ظاهرين, ظاهرين ظاهرين في الإنام لا يضر من خالفهم حتى تقوم الثاعة حتى تقوم الثاعة حتى تقوم الثاعة أما حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة فهو ليس حديثا بعيفا كما قلت فإنما هو لا أصل له. لا أصل له أيوة. بارك. اه اا هي انت فوجئت يعني هي انا تزوجت مع واضح انه هذا يشعر هذا الزواج هي سكت الصبوبه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 والنقاب والقصدق ولا تريد أن ترسم إلا الأشياء الذي يقار عنه الأيام هذه هذه الأيام الحجاب تكتفيه بطريقة غير ثانية بأسرحية فيعني هنا هي تطمد أدنى شديدة سنية عليها وطفق من خروض وطفق من خروض تريد أن تخلص إلى أريد أن أحافظ عليها لأن البلد يجب الزحمة وكثير من الأشياء المسيئة فيها وأريد حصابا عليها أنا أريدها هذه الأشياء أو ألا أضاع حديث الخنوات يعني أنا أريد أن أأخذ فيها ما كنت لايشة بالزحمة فيها كثير من الفجو والصف حي حيث أنا أريد الحصاب عليها فهي تشعر بأن يعني شديد معنا هل ممكن يعني أن في ترشد رمع إياها إلى ما هو خير لنا إنك من بغير الواق وغير الواقع نعم بارك الله نزيل كبارك بارك الله دعني أسئلها إذا أردت أنت سرحت سؤال تأحد سأل ممكن لا لا يكفي في غدا إن شاء الله أشترك لا معرفته بارك الله نزيل تبارك. السلام عليكم عنكم. السلام عليكم مقصود يعني صدها ديسة صد دوهة إنساني مطمئة رغوة لكن كيف من كيف رأى كَيْنَ مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلِيُغَيِّرُوا بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْطَطِئِ فَبِلِشَيَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْطَطِئِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَبْعَهِ بِذْمَانِهِ قلتك التبد يعني Nukash kalai Makan Imkan Hed Makan ālum Makan Mursid Nukash kalai Inhalq Nukam Nukam Maim Uvhani greek Si je nekauzuj, si je tsuuj فأن هذا صراطي مستقيم فتبعوه فلا تتبع السول فاتتخرق بكم عن صغيره يعني دي شار شطو فمدرس في الراوش المر ثنيسة إيه حج العارة أرنقاب هديثة Jani pur huknot siyasat a hrutin rajebi miktori miktori haakul Eee... Miktoran da taksi qalduin haakul o qalduin haakul maluf qatuni yu maluf Jani ma shiddet ma فحسين سكنت اطابجين ادر طبين مسبق الذي هاكن الدنيا ليس الذي هاكن ما سجدت ما قوت ما لوت ثم هارط يقتل طبن تبوك ان هذه يكثران هي ايه وكان بين ذلك قيامه افق افق دري وان هذا تراث مستقيم تتبعه اسمه مثل كان انساني اسمي اسمي انما دنيت اي هو في اا اندريتي اهرجن اودي يا هرجن اهرجن كثيراً في جميلة الله سلام هديشة التطيب في, في, في جميلة الله سلام سياسة هذا أسلوب التمير في مدينة كالذوه أغنى بريد فاصل هنا في كل هذه شاء الله Ve jesli je, to namaz ne barom, to je znak nakon odaz fudutna ona. وكان في ادينيو بسير ايه نموذج لافال الجامعي في جامعه فافندن ني ني نموذج التواصل ني فان ان الموته ا سامهم 1800 jin namaz ke hal ihsan janab tayyabe paak sallam isko hadd ye يستاذ يامن مثال يامن يعني مدينه مثال ديراني يامن ونيه سواء لكن مثال يامن فانيه ما في طيب مثال مثال فاضل ž limit i izra t plane. Laka mi fau Blahu Wing del, iažta brandi Sini kada izra t ohhaltu a nere. O r society obas sem iso asida u kitardhi 6 nisân. Ma mami. Ma mami. مسمى حكومه او فورسمان ان فان محدود يعني الشيء الثابت مسجئ الترمذلي المسلمنا رواه مسلم في القران ما حديث رسول عليه الصلاه والسلام حديث رسولي تصدد مثل كنتم نكفئوا صار تساوي الصبره من يا لكن متن فهم لمثيه منيه مدام فين كتفالياني فيه كتفالياني فين كتفالياني فين كتفالياني كي أشت نصيره صار في سمية حقانة فعالسلم أشت نصير بيوامي يشتجاني لكن كي قايمة سيلا أشت أطلق أهول نقاش مجدودة إشمية حقانة ميثال بيران يشتا جانيه ذاتش المقصود ميثال يشتا تطول يشتا كميثال تفاج العاشي مسيحة ومسيحة ها كيف كتك إثاري هارف شفاج Kim? Shittat? Hmm, Shittat. Ućribe sanke. Eh, Shittat? Shittat katun? He? Shihr. Shihr, he? Shihr. Zunka je van Turkiya kan sehru. Ina. Klasa. Nukas maksud bihwal Eli, ya se erano yifad he fuam gaem Kristian Yifad hisneyka MasniFal vem dessa savnih Biš at delonru eh anaz mushmas yadihi ki sadiyati juda kida halat unhal mehalwa hal mehal mehal to ki iske mehal haakun unhalif krosi mutadawniy chi din akha yon izma had min arabja nasbi an mukhtar yabiy la kin yabiy kana naso e Ti celebrate žemija bi da兩個re bi anna ha여 Ti setzitos mondo A bi anna karaoke ne Je? Classite za žemija kumka Ta žemija ke ratê 12 matkali jum wijžimo during the lo�� season odo žemija bi rak stär matkali jum wa Na? السلام عليكم وعليكم السلامة في الله كيف حالك؟ أنزل درشير حياك الله الله يحييك بتي عندي سؤال بتكرمت بالله ببضل سنوال اليوم الإخوان اللي بيصلي العيد وبيصنع صب العيد نعم بصأنه صلاة الجنة نعم سؤال هذا والد؟ هي والد نعم والد انه العيد تسقط عنه فريدة الجمعة نعم. لكن الأفضل أن ينقليها يعني في هذه يكون بعض الصلاة للعيد عاجز ونزمع الخطبة عاجز ولكن يستحسن أن تصمى العيدانة الجمعة, الجمعة. نعم الله يجيد الخير الله أفضل تقول جميعا يا صيحنا كيف؟ شديد الدليل في سنة بباود وغيره نعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم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 وهذا مهاكتها جهتر مهاكتها جميعا هذه جميعات أخرى كان مملئة من جميعات مارة جميعات مارة أصعام من هذا المسك